اقرأ وربك الأقرب. اقرأ ربك الأقرب. الذي علم بالقلم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان لا يكفر. كلا إن الإنسان لا يكفر. الله أهُمْ استغنا. الله أهُمْ استغنا. إلى ربك رجع. إِنَّ إِلَٰهَ رَبِّكَ هُوَ ۖ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ أَرَأَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ أَرَأَيْتَ إن بالتقوى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى ألم يعلم كلا لا الا ان ينتهي لنسفعا كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصيه ناصيه كاذبه خاطئه ناصية كاذبة خاطئة فليدعو ناديه, فليدعو نادية سندعو الزبانية فليدعو نادية سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب كلا لا تنصع واسجد وتقترب